وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإخواني وأخواتي من النار بفضلك ومنك وكرمك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنا اليوم سوف أتحدث عن فصل من فصول الفقه وأنا في هذا الباب سوف أكون ناقلا لما وقع تحت يدي من أقوال العلماء الربانيين الذين تكلموا في هذه الأبواب وفصلوا فيها تفصيلا كبيرا حتى لم يدعوا لأحد جاء بعدهم مقالا إلا نزرا يسيرا فأنا في هذا كله سوف أنكل لكم ما قالوه فإن أصبت في شيء فمن الله سبحانه وتعالى وإن جانبت الصواب وأخطأته فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله من قول براء وكلامنا اليوم عن باب آخر من أبوابي الطهارة وبالتحديد من أبواب النجاسات وهو باب تطهير النجاسة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم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 فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع ونمر إلى شرح قول الإمام الشوكاني هذا فأول قوله رحمه الله تعالى ويطهر ما يتنجس بغسله أي أن ما أصابته نجاسة من النجاسات التي تكلمنا عنها في الفصل السابق فطهارته بغسله أي بإسالة الماء وصب الماء عليه حتى تزول تلك النجاسة وهذا القول المجمل يستلزم تفصيلا ذلك أن من النجاسات ما ورد النص الصريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها تزول بصفة معينة وبطريقة خاصة قد تكون بالماء وقد تكون بغيره وقد تكون بالغسل وقد تكون بغيره فما ورد بهذا الشكل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما ورد من النجاسات التي يمكن تطهيرها بشكل أورده الشارع ونص عليه فيجب المصير إلى ما أمر به الشارع ولا عبرة عند ذلك بقولنا إن النجاسة تطهر بالغسل وإنما في هذه الحالة تطهر بما أمرنا الشارع به وأنثلة ذلك كثيرة ذكرنا منها بعض الحالات في أحاديث نبوية شريفة وأذكر لكم بعض هذه الحالات أول هذه الحالات ولوغ الكلب في إناء في الإناء فولوغ الكلب في الإناء جاء أمر الشارع بتطهيره بطريقة معينة لا تتم إلا به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة حديث متفق عليه وفي حديث عند الإمام أحمد والإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هم وهناك حديث آخر عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الإمام مسلم وأصحاب الصناع وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع أضاف الزرع فهذان الحديثان يفيدان وقد ورد بروايات متعددة فيها بعض الاختلاف هذان الحديثان يفيدان أن تطهير الإناء الذي يلغ فيه الكلب يكون برسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي هذا كلام طويل حول ترجيح إحدى الروايات على الأخرى وليس هذا المقام مقام تفصيل ذلك والحديث الثاني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وسبب أمره بذلك ما رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه أنه وعده جبريل عليه السلام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله ما أخلفني فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك ثم وقع في نفسه جرم كلب تحت فسطات فأمر به فأخرج فأتاه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب ثم جاء نسخ هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب الصيل والغنم والزرع كما جاء في الحديث وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم وأعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنه شيطان فترون معي أن هذا الحديث فيه نوع من أنواع إزالة النجاسة بغير الغسل العادي. الحالة الثانية هي ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من ذم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه تحته ثم تقرصه بالماء تحته بمعنى تحكه لإزالة عينه لإزالة عين هذه النجاسة ثم تقرصه جاء عن الأخفش وهو أحد أئمة اللغة تقرص سألوه عن معنى تقرص فقال فأظهر لهم الإبهام والسبابة وقال وأخذ شيء من ثوبه هكذا بين إبهامه وسبابته وقال هذا هو القرص تقرصه بما ثم تنضحه في قيل فيها في معنى قوله تنضحه قولان أحدهما تغسله والآخر ترشه ورجح الشوكان رحمه الله تعالى أن المعنى تغسله ثم تصليه وهذا أيضا نوع من أنواع إزالة النجاسة ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الغسل العادي هناك أيضا الحديث المشهور الذي ذكرناه آنفا ونعيد ذكره اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلما وفي رواية أخرى أو في حديث آخر وعن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجدة لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أي فصده عليه هذا الحديث الأول عن أبي هريرة قام أعرابي فبال في المسجد اختلف في اسم هذا العربي فمنهم من قال هو ذو الخويسرة اليماني الذي تعرفونه من خلال القصة المشهورة التي وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو الأقرع بن حابس وقيل هو عيينة بن حصن وكلاهما من المؤلفة قلوبهم قام أعربي فبال في المسجد فقام إليه الناس إلى أخر الشاهد عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لكي تزال عين هذه النجاسة بإراقة سجل من ماء أي عظيمة من الماء على هذا البوم والاكتفاء بذلك وذهب بعض أهل العلم وهم أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وغيرهما ذهبوا إلى أنه يجب حفر المكان أو إزالة هذا التراب الذي وقع فيه البول واحتجوا بروايات فيها ضعف منها رواية مرسلة صحيحه الإسناد ولكنها مرسلة ومنها روايات أخرى لا يحتج بها فالظاهر إذن الله أعلم أن أنه يكتفى لإزالة النجاسة لإزالة البول الذي يقع على الأرض يكتفى فيه بالمكاثرة بمكاثرة الماء عليه أي بإراقة الماء الكثير عليه دلو عظيمة مثلا من ماء تراق عليه فتزيل عينه وفي الحديث بطبيعة الحال فوائد كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فإنما بؤيتم ميسرين ولم تبعتوا معسرين هو يخاطب رسول صحابته صحبته بأنهم بؤيتم ميسرين أي أنهم في مقام التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى قوله بؤيتم ميسرين أي أنهم في مقام التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في هذا المقام يجب عليهم أن يكونوا ميسرين لا معسرين مبشرين لا منفرين وفيها أشياء أخرى منها الرفق بالجاهل عند التعلم الجاهل الذي لم يتبين له الحكم الشرعي في مسألة معينة يجب الرفق به حتى يتعلم هذه المسألة وفيها احترام المساجد وتنزيغها مثل هذه الأشياء إلى غير ذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث وهناك الحديث الآخر دائما في نفس المجال وهو مجال تلك الحالات التي تزال فيها المجاسة بغير الغسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهم التراب حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وقريب منه الحديث المروي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه, نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح الإمام أبو حاتم في العلال أنه موصول سيأتي الحديث عنه إذن وصلنا إلى النتيجة التي نريدها وهي أن ما يتنجس يطهر بغسله بصفة عامة على العموم فإلا فما ورد عن الشارعي تطهيره بطريقة أخرى فيجب تطهيره بهذه الطريقة التي نص عليها الشرع قال المصنف ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها أي النجاسة عين ولا لون ولا ريح ولا طعم فهذا هو الهدف من غسل النجاسة هو إزالة عينها فإن زالت عينها فبها نعمة وإلا فالمهم عندنا أن تزول تلك الأوصاف الثلاثة أن يزول لونها وطعمها وريحها فإنها إن زال لونها وبقي ريحها وطعمها دل ذلك على بقاء شيء من عينها وكذلك الأمر بالنسبة للأوصاف الأخرى لذلك قيد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الغسل بضرورة عدم الإبقاء على شيء من هذه الصفات لونها أو طعمها أو رحيانها قال والنعل بالمسح بمعنى أن النعل يطهر بالمسح وهذا استثناء كما قلنا كما ذكرنا من القائدة الأولى التي ذكر النعل يطهر بالمسح للحديث الذي ذكرنا آنفا وهذا الحديث فيه دلالات عظمة وذلك أن كثيرا من الناس في هذا العصر وفي غيره من الأعصار يستنكفون أن يعملوا بمثل هذا الحديث فتراه إذا أصابته نجاسة في نعله لا يرى أن إزالتها بالمسح تجزئه وهذا من وسوسة الشيطان والواجب علينا يا إخوتي أن نذهب إلى ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتانا عنه صلى الله عليه وسلم نقبله كما هو ولا نضيف من عند أنفسنا ومن آرائنا لذلك لا نقول إن النجاسة قد لا تذهب بالمسح أو قد يبقى منها أثر أو النجاسة كما فصل بعض أهل العلم منها الرطبة ومنها اليابسة والرطبة قد تزول الرطبة... اليابسة قد تزول بالمسح والرتبة لا تزول وكذا من التفصيلات التي لم يرد بها الشرع وعليه والله أعلم فإن الواجب علينا أن نعمل بهذا الحديث كما هو وقد عقد الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصلا مطولا ونفيسا في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان في الموسوسين الذين يوسوس لهم الشيطان في باب الطهارات فذكر منهم الذين يوسوس لهم في الماء الذي يستعمل عند الوضوء فترى أحدهم لا يكتفي عند الوضوء أو عند الغسل إلا بالماء الكثير وذكر منهم الذي لا يذهب إلى مثل هذا الحديث مثلا بل يقول لا بد من الغسل وذكر منهم الموسوسين الذي يذهب عند الوضوء لا يكتفي بالغسلات الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن من أضاف عليها فقد ظلم وتعدى وأثم لا يكتفي بذلك بل تراه يفرك ويدلك أصابعه ويديه وغير ذلك لكي يذهب تلك النجاسة التي يظن أنها قد وقعت عليه وهذا كله من الظنون والتخرصات والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب الناس وقال بعض أهل العلم في الحقيقة هذا الحديث هو الحاجس أو هذا الحديث هو المحك الذي يعرف به من يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ومن لا يستطيع الافتزان لأن من يلتزم بها حقا يذهب كل تلك الوساوس عن نفسه والعكس من لا يلتزم بها فهو تراه يقول بل يجب الغسل بل يجب كذا بل يجب كذا إذن والنعل بالمسحي قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه والاستحالة مطهرة أي النجاسة التي تتحول التي تستحيل من شيء إلى شيء آخر وفي هذه المسألة خلاف طويل عريض ومعروف في كتب الفقه والله أعلم ما ذكره الإمام الشوكاني والراجح ذلك أن الشيء إذا استحال من شيء إلى شيء آخر فقد عدم فيه الوصف الذي به كان نجاسة أو كان نجسا فصار شيئا آخر ليس فيه وصف النجاسة ولا وصف الشيء المتنجس فعند ذلك لا يحكم عليه بالنجاسة أو بالتنجس والله آمن إذن قوله الاستحالة مطهرة أي إذا استحال الشيء إلى شيء آخر مثل العذرة إذا استحالت إلى رماد مثلا، فهي صارت رمادا، والرماد ليس نجسا. إذن نحكم على ما هي عليه الآن لا على أصلها الله أمن قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر ما لا يمكن غسله أي الأشياء التي لا يمكن غسلها مثل البئر مثلا أو الأرض الأرض في حد ذاتها لا يمكن أن تغسل لا يستطيع غسلها فهذه قال يعني تتطهر بالصب عليها أو النزح منها حتى لا يبقى للنجاسة أثر وهذا في مثل الأرض مثلا محمول على النجاسة التي لها جرم يعني ليست مائعة فهذه بالصب عليها أو بالنزح منها تطهر هذه النجاسة هذا لا يسمى غسلا في اللغة ولكن يسمى صبا للماء ونسحاً للماء على هذه النجاسة حتى تتحول حتى تذهب يذهب تذهب ويذهب أثرها ويبقى عندنا النص الآخر في البول الذي يصيب الأرض ففي هذه الحالة يراق عليه ماء كثير يعني, غسله يعني تطهيره في هذه الحالة يكون بمكاثرة الماء عليه إذن النجاس هذا قوله ما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى النجاسة أثر هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولو أما مثل البول مثلا فقد ورد عن الشارع أنه أن إزالته تكون أو تطهيره يكون بمكافرة الماء عليه قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره نقامه إلا بإذن من الشارع الماء هو أصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم إن فمنع بعضهم إزالة النجاسة بغير الماء وهم الإمام الشافعي وهو قول عند مالك وعند أحمد وذهب بعضهم هذا المذهب الأول المنع مطلقا المنع من إزالة النجاسة بغير الماء مطلقا الشافعي وهو قول عند مالك وأحمد وذهب الآخرون إلى جواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة عندما نقول بغير الماء نعني بذلك الأشياء المائعة الطاهرة وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول آخر عند نالك والراجح في المسألة أن نقول أن ما ورد في النص بضرورة بإزالة نجاسته بغير الماء وجب المصير إلى القول بإزالته بغير الماء كما هو الشأن في إزالة الأذى عن النعلي وغيره وأما ما لم يرد فيه نص فالأصل في إزالة نجاسته أن يكون بالماء خصوصا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في إحدى فتواه أنه لا يجوز شرعا استعمال بعض المشروبات مثلا أو بعض مثلا كماء الورد مثلا أو بعض المشروبات الأخرى لا يجوز استعمالها لإزارة النجاسة لأن هذا إفساد للماء فإذا أضفنا هذه المسألة إلى كوني أن الماء هو أصل في التطهير كما جاء به الشرع صرنا إلى القول بأن الأصل في التطهير يكون بالماء وهذا لا يعني أننا لا يجوز لنا أن نطهر بغيره, بغيره بل إذا طهرت النجاسة بغيره إذا زالت النجاسة بغيره كأن نزيلها بماء الورد مثلا فهذا يجزئ في إزالة النجاسة الله أعلم إنما نبقى على هذا الأصل الذي ورد عن الشارع ولا نصير إلى غيره إلا بإذن من الشارع و. إلا لضرورة أما لغير ضرورة فالأصل إزالة النجاسة بالماء والله عالم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأجور إليك